Book two šedesát tři kladení otázek dvě tarhul asíla, mám koníčka Hraj tenis. Hraj tenis. Hraj tenis. Hraj tenis. Hraj alabu tenis. Hraj tenis. tenis. Kde je tenisové hřiště? tenis. tenis. هل عندك هواية؟ هل عندك هواية؟ هاري فوربل. أنا ألعب كرة القدم. أنا ألعب كرة القدم. جديا فوربل وياك أين يوجد ملعب كرة قدم؟ أين يوجد ملعب كرة القدم؟ بوليم <تصفيق> ذراعي تؤلمني ذراعي تؤلمني boli mnie inoha قدمي ويدي تؤلمانني ايضا قدمي, أيضاً قدمي أيضاً أين يوجد طبيب اين يوجد طبيب mam auto عندي سيارة عندي سيارة مامي موتوركو. عندي أيضا موتورسيكل عندي أيضا أين يوجد موقف سيارات أين يوجد موقف سيارات عندي سweater. عندي pullover. مام إبندو أجيني. عندي أيضاً جاكيت وبنطلون. بنتال جينز. عندي أيضاً جاكيت وبنطلون جينز. أين الغسالة؟ أين الغسالة؟ مام تارير. معي صحن طبق معي صحن مع منوش عيدليچكو والجيچي معي سكين شوكة وملعقة معي سكين شوكة وملعقة قديسول ابيب اين الملح والفلفل اين الملح والفلفل